بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد اليوم بذل الله تعالى نتكلم عن غزوة ذات الرقاع وغزوة ذات الرقاع حدثت في أرض نجد وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما من قبائل نجد نجد اسم مكان شرق الجزيرة العربية من جهة الشمال يجتمعون للقتال في شهر ربيع الآخر بلغه صلى الله عليه وسلم أن قبائل من نجد يتهيأون لحربه يستعدون لذلك وهم بنو محارب وبنوا ثعلبة فتجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأخبار إلى أن بني محاربة يستعدون للقتال فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لهم وخرج في سبعمائة مقاتل وولى على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا ديار القوم فلم يجدوا فيها احدا غير النسوة فاخذهن فبلغ الخبر رجالهم فخافوا وتفرقوا في رؤوس الجبال ثم اجتمع جمع منهم وجاءوا للحج، فتقارب الناس وخاف بعضهم بعضا ولما حانت صلاة العصر وخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يغدر بهم الأعداء وهم يصلون صلى بالمسلمين صلاة الخوف فألقى الله اللعبة في قلوب الأعداء فتفرقت جموعهم خائفين منهم في هذه السنة في السنة الثالثة في السنة الرابعة من الهجرة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخباره أن قوما من بني محارب وبني ثعلبة يجتمعون لقتاله يجمعون جموعا لقتاله فذهب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلما وصل إلى ديالهم ما وجد رجالا وجد بعض النساء طيب فأخذنا سبايا فلما علم الرجال بذلك هربوا في رؤوس الجبال طيب ثم تشجع فريق منهم فاجتمعوا ورجعوا إلى القتال. فوقفوا أمام جيش المسلمين وعند ذلك فرض الله على المسلمين صلاة الخوف فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ولا طرق مختلفة بحسب حال العدو كما يتبين ان شاء الله تعالى بعد ذلك وملخصها أو صورتها البسيطة أنه إذا كان العدو أمام المسلمين العدو أمام المسلمين وهو في جهة القبله فإنهم يقفون خلف الإمام يصلي نصفهم ويتوقف نصفهم يبقى واقفا فيصلي الإمام ركعة بالنصف الأول ثم بعد القيام من السجود يظل الإمام جالسا فيقوم هذا الفريق فيصلي ركعة ثانية ويسلم هذه صلاة قصر ثم يتأخر هذا الفريق والإمام جالس كما هو ثم يتأخر هذا الفريق ويتقدم الفريق الآخر الذي لم يصلي فهمنا الفريق الأول صلى ركعة مع الإمام ثم سلم فهمنا صلى ركعةا مع الإمام ثم قام فأتم ركعةا ثانية وسلم ثم رجع والفريق الذي لم يصلي يتقدم فيقوم الإمام ويصلي بهم ركعة ويسلم وهم يقومون فيكملون ركعة ثانية ويسلمون هذه صورتها إذا كان العدو في جهة القبلة وهنا صلى المسلمون صلاة الخوف فالقى الله الرعب في قلوب الأعداء ألقى الله الرعب والخوف في قلوب العدو وتفرقت جموعهم وهم خائفون من النبي صلى الله عليه وسلم والإمام البخاري رحمه الله تعالى يميل إلى أن هذه الغزواء لم تكن في السنة الرابعة بل كانت في السنة السابعة في هذا كلام البخاري في هذه الغزواء ومعظم أهل السير على خلاف ذلك يعني معظم أهل السير على أنها كانت في السنة الرابعة وليست, فإن وليست في السنة السابعة طيب سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقوع لماذا لأن المسلمين كانوا سبعمائة كما قلنا كانوا وكانت الإبل معهم قليلة، فكانوا كان السبعة منهم يتبادلون جملا يعني يمشي ستة وواحد يركب، ثم ينزل ويركب واحد وستة يمشون ويتبادلون هكذا، فهمنا، فتعبت أقدامهم من المشي حتى تأثرت أقدامهم من حرارة الصحراء، فكانوا يأخذون قطع القماشية لبطونها. على أقدامهم وهذه تسمى رقعة فكانوا يربطون الرقعة على أقدامهم كي يحفظوها من حرارة الأرض فسميت هذه الغزوة بذات الرقعة فهمنا غزوة بدل الأخرة علمنا أن المسلمين قاتلوا المشركين في غزوة بدر ونصرهم الله تعالى عليهم ثم مرت سنة فرجع المشركون إلى المسلمين في غزوة وحد فإن ونصر الله المؤمنين على المشركين في البداية ثم لما حدثت المخالفة ابتلاهم الله تعالى بأن نصر المشركين عليهم عند ذلك فرح أبو صوفيان بهذا، وقال للمسلمين ينادي بعلى صوته يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم فزنا فيه أمام يوم بدر. طيب ليس فقط هذا ثم قال وموعدنا بدر في العام القادم، يعني سنأتيكم مجدثانية في السنة القادمة ولكن في بدر وسيكون القتال الثالث بيننا. فهمنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استعد لهذا وقال إن يجي المشركون إلى بدر في هذه السنة فنحن جاهزون وذهب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى بدر وانتظر المشركين انتظر أبا سفيان وقومه ولكنهم لم يجئوا وسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الآخرة هي غزوة بدر الثانية ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يكن مشركون لما أهل شعبان هذا العام كان موعد أبي سفيان الذي وعدهم به في غزوة احد فإنه بعد انقضاء غزوة احد قال للمسلمين موعدنا بدر العام المقبل فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وافق النبي على هذا وكان بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان يقيم فيه التجار ثمانية <تصفيق> هذا المكان كان موضع سوق تعقد هذه السوق كل سنة يقيم التجار فيها ثمانية أيام فلما حل الأجل لما جاء الوقت وقريش مجدبون هذه السنة في هذا الوقت كانت كان المطل لم ينزل فكانت قريش مجدبة مجدبة يعني لم ينبت فيها نبات ولم ينزل فيها مطر لم ينزل المطر ولم ينبك النبات فالأرض جذب لما حل الأجل وقريش مجدبون لم يتمكن أبو سفيان من الإفاء بوعده طيب الحال صعبة الطعام قليل فهمنا الأرض مجدبة الإبل لم تأكل جيدا الأموال ليست كثيرة لا يستطيعون حمل طعام وترك طعام إلى أهلهم الأمر صعب فلم يتمكن أبو سفيان من الإيفاء بوعده من الوفاء بالوعد الذي وعده فأراد أن يخذل المسلمين عن الخروج يخذلهم يعني يضعفهم يبطئهم أراد أن يجعل اخلاف الوعد من المسلمين ليس منهم فهمنا أراد أن يخذل المسلمين عن الخروج كي لا يوسم لكي لا يوصف بخلف الوعد فاستنجل نعيم بن مسعود الأشجاعي ليأتي المدينة وينجف بما جمعه أبو سفيان من الجموع العظيمة استنجل رجلا أبو سفيان خائف وليس عنده ما يعينه على القتال ولكن يخشى من اخلاف الوعد لكي لا يقول الناس وعد أنه يأتي الى القتال ولم يأتي فماذا فعل أرسل رجلا إلى المدينة فإن ينشر اخبارا كاذبة بأن قريشا قد جمعت جيشا كبيرا وإنهم سيفعلون ويفعلون وإنهم مستعدون لكذا وكذا لكي يخوف المسلمين فلا يخرجون فإن قال ليأتي المدينة ويرجف بما جمعه أبو سفيان يرجف يعني يخوف يخوف الناس بما جمعه أبو سفيان من الجموع العظيمة فقدم نعيم المدينه وقال للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم جمعا كبيرا فاخشوهم خافوا منهم فزادهم إيمانا فازداد المؤمنون إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعمل وكيل. إذا كان الناس قد اجتمعوا، فالله معنا. الله حسبنا وهو نعمل الوكيل نتوكل عليه في أمورنا وهو كافينا سبحانه. ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإلجاف. يعني هذا التخويف الذي جاء به نعيم لم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولم يلتفت إليه اتكالا على ربه. توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله. فهمنا اتكالا على ربه بل خرج النبي ب 1500 من اصحابه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب 1500 من الصحابه واستخلف النبي على المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن ابي عبد الله ابن ابي راس المنافقين في المدينة ولكن ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كان مؤمنا صادقا لم يكن من المنافقين لم يكن مثل أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة استخلف عبد الله ابن عبد الله ابن أبي فإن ولم يزالوا سائلين حتى أتوا بدر، ما زال المسلمون يمشون حتى وصلوا إلى بدر فلم يجدوا بها أحدا لأن أبا سفيان أشار على الكريش بالخروج على نية الرجوع بعد مسير ليلة أو ليلتين ظنا أن إرجاف نعيم يفيد أبو, أبو سفيان أشار على كريش وهو يعلم أنه لا يستطيعون القتال قال ما رأيكم نخرج بالجيش فإن يوما أو يومين ثم نعود إذا خرجنا يوما أو يومين فإن العيون ستنقل الأخبار إلى محمد أن جيشا المشركين قد خرج يوما أو يومين ثم نعود فهمنا؟ وكان يظن أن إرجاف نعيم يفيد أن نعيما إذا ذهب إليهم وخوفهم ثم بعثوا العيون لأنه عندما يأتي المسلمين هذه الأخبار ماذا يفعلون سيرسلون الذين يتجسسون الأخبار وينظرون فيها قال فإذا خرجنا أيضا فإن هذا مما سيخوف المسلمين أكثر وهذه كانت خطة أبا سفيان خطة أبي سفيان فعند ذلك يهرب المسلمون أو لا يذهب المسلمون فيكون المخلف هم المسلمون فصار أبو سفيان حتى أتى مجنة وهو سوق معلوف من ناحية مجل الظهران صار حتى وصل إلى مكان كانت فيه سوق اسمها مجنة سوق معلوفة من ناحية مجلس ظهران فقال لقومه يعني بعدما وصل إلى هذا المكان قال لقومه إن هذا عام إن هذا عام جذب هذا العام عام جفاف عام كلة مطر وكلة نبات إن هذا عام جذب ولا يصلحنا إلا عام عشب يعني لا ينفعنا هذا العام لا يصلح معنا إلا أن يكون العام فيه عشب فيه نبات قد نبت وفيه ملاع قد رعت فيها الأبل لا لا يصلحنا إلا عام عشب فرجعوا فرجع الناس أما المسلمون فأقاموا ببدل لا يشاركهم في تجارته أحد أقام المسلمون في بدل في موضع السوق لا يشترك أحد غيرهم معهم في التجارة فهمها قال الله سبحانه فيهم بعد الآية التي سبقت قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا انقلبوا يعني رجعوا بنعمة من الله وفضل رجعوا ومعهم فضل من الله ونعمة من الله لم يمسسهم سوء ما أصابهم سوء لأنهم ما قاتلوا واتبعوا رضوان الله رجعوا بنعمة من الله وبفضل من عنده رجعوا بفضل من ماذا لما رزقهم الله فرجعوا بأموال وتجارة باعوا وشروا فيها ولم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله اتبعوا رضوان الله سبحانه والله ذو فضل عظيم ولما سمع بذلك صفوان ابن أمية قال لأبي سفيان والله قد والله نهيتك أن تعد القوم قد اجترؤوا علينا ورأوا أن أخلفناهم لما سمع بذلك صفوان قال لأبي سفيان انظر انظر ما فعلت بنا كنت لك في يوم أحد كنت لك لا تعد بشيء كنت لك لا تكن لهم موعدنا بدر العام القادم انظر الآن هم يتجرؤون علينا يتشجعون ويتكبرون ويضموننا نخاف منهم قال قد اجترأوا علينا اجترأوا يعني تشجعوا أصابتهم الجرأة يعني الشجاعة علينا ورأوا أن أخلفناهم وهم الآن يرون أننا قد أخلفنا الموعد وهذا مما يقوي قلوبهم علينا وفي هذا العام ولد الحسين بن علي رضي الله عنه في العام الذي قبله كان الحسن وفي هذا العالم ولد الحسين بن عليه وفيه توفيت زينب بنت خزيمة طيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم مساكين توفيت زينب بنت خزيمة أم المؤمنين وفيه أيضا توفي أبو سلمة رضي الله عنه وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخوه من أجيضاعة هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من أجيضاعة وهو أول من هاجر إلى الحبشة كما مر بنا من قبل وفي هذا العام أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة سلمة هندا هي زوج أبي سلمة بعد وفاته بعدما توفي أبو سلمة بوقت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أمة سلمة هذا في السنة الرابعة أما في السنة الخامسة فقد بدأت هذه السنة بغزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول من هذا العام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من الأعراب بدومة الجندل يظلمون من مر بهم وأنهم يريدون الدنوة من المدينة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما في هذا المكان دومة الجندل مكان في شمال نجد في جمال الجزيرة العرب من جهة الشرق هؤلاء القوم يقطعون الطريق يقفون يظلمون الناس الذين يمرون ويسرقون أموالها وأنهم يريدون الدنوة من المدينة وهم يريدون الاقتراب من المدينة لكي يقطعوا الطريق عليها فتجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم بدأ النبي يركب لقتالهم وخرج في ألف من أصحابه بعد أن ولا على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسير الليل ويكمن النهار كان جيش المسلمين يسير في الليل فهمنا؟ ثم في النهار ماذا يكمن يكمن يعني يهدأ ويستتر في النهار حتى قرب الجيش منهم النبي لا يريد أن يصلهم خبر قدوم المسلمين فظل كذلك حتى ماذا حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلما بلغهم الخبر تفرقوا لما وصل الخبر إليهم تفرقوا فهجم المسلمون على ماشيتهم وعلى رعائهم هجم المسلمون على الماشية على الإبل والغنم. وعلى الرعاء الذين يرعون الإبل الحراس فأصيب من أصيب وهرب من هرب ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم نزل في وسط بلادهم في أرضهم فلم يلقى أحدا وبث النبي الصرايا نزل النبي في وسط بلادهم لم يجد أحدا منهم فقد هربوا فبدأ النبي يلسل الصرايا يلسل جماعة إلى الشرق جماعة إلى الغرب جماعة إلى الشمال إلى الجنوب بدأ يلسل الصرايا يبث الصرايا حوله فلم يجد منهم أحدا فرجع النبي صلى الله عليه وسلم غانما لم يقاتل ورجع بالغنيمة وصالح النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد عيينة بن حسن الفزاري. النبي في طريق العودة مر على قوم من بني فزارة قبيلة من قبائل العرب فاتفق مع أميرهم على الصلح وهو عيينة بن حسن وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع. هنا. عيينة بن حصن سيأتينا أمره طيب مع صلح النبي صلى الله عليه وسلم له فقد خان العهد طيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق المطاع الأحمق المجنون مجنون ولكن خلفه رجال يطيعونه إذا قال يمينا اتبعوه قال كان النبي يسميه الأحمق المطاع لأنه كان يتبعه ألف قناة ألف قناة يعني ألف حربة ألف رجل يحملون الحراب كانوا يتبعونه إذا قال هيا إلى القتال خرجوا خلفه وأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا يرعى فيها بهمه على بعد 36 ميلا من المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه قطعة ارض يعني أعطاه قطعة أرضا هذه لك طلع فيها بهمك يعني حيواناتك إبلك أو غنمك أو هكذا طلع فيها على بعد 36 ميلا من المدينة لأن أرضه كانت قد أجدبت أرضه لم ينزل فيها مطر ولم ينبت فيها نبات فأعطاه النبي أرضا أخرى فقال خذ هذه إلعى فيها غنمك كنا الجذب هو عدم نزول المطر وعدم نبات نعم جفاف الأرض وعدم نبات النبات. وفي شهر شعبان بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث من أبي ضرار سيد بني المصلق الذين ساعدوا قريشا على حرب المسلمين في غزوة أحد. في شهر شعبان جاءت أخبار إلى أن هذا الرجل الحارث بن أبي ضرار يجمع الجمعة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في جمع كثير وولى على المدينة زيد بن حالثة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من نسائه عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وخرج مع ناس معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة مثلها يرجون أن يصيبوا من عرض الدنيا وفي أثناء مسيره صلى الله عليه وسلم التقى بعين بن المصطلق فسأله عن أحوال العدو فلم يجب فأمر بقتله ولما بلغ الحالة لما بلغ الحاجة رئيس الجيش مجيء المسلمين لحربه وأنهم قتلوا جاسوسه خاف هو وجيشه خوفا شديدا حتى تفرق عنه بعضهم ولما وصل المسلمون إلى المريسيع المريسيع اسم مكان فيه ماء تسمى بغزوة بن المصطلق وتسمى بغزوة المريسيع أيضا لأنهم كانوا هناك فصاف الفريقان للكتال وقف الفريقان طيب صفوفا المسلمون أمام المشركين للكتال بعد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عرض عليهم الإسلام فلم يقبلوا فتراموا بالنبل ساعة يعني مدة ثم حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد هجم المسلمون عليهم هجوم رجل واحد فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا للهرب لم يتركوا لهم فرصة للهروب بل قتلوا عشرة منهم وأسروا باقيهم مع النساء والذريه واستقلوا إبل والشياه، وكانت الإبل ألفي بعيد وكانت الشياه خمسة ألاف. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ضبطها مولاه شكران وعلى الأسراب ريدة وكان في نساء المشركين برد بنت الحارث سيد القوم وقد أخذ من قومها مئتا بنت أسرى وزعت على المسلمين من المصطلق ساعدوا كريشا في غزوة أحد وخرجوا معهم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن سيدهم الحارث بن أبي ضلال يجمع جمعا لكتال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه في ألف من الصحابة وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في غزوة أن يقرع بين نسائه القرعه هي ماذا؟ القرعه هي الاختبار بين النساء من تخرج معي في هذا السفر تعرف عندما يخفي شيئا ويختار بين يدين أو بما يفعلون بالنقود شيء من هذا ف من خلال القرعة خرجت معه عائشة رضي الله عنها وخرجت أم سلمة فيما رضي الله عنهما وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وفي الجيش عدد من المنافقين ما خرجوا إلى القتال من قبل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم وجدوا الجيش كبيرا ووجدوا أن القوة تظاهرة وانهم يفوزون فخرجوا لكي يفيدوا شيئا من المال والغنيمه فلما اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من العدو وجد جاسوسا لهم خرج يتجسس ويراقب الاخبار فامسكه المسلمون فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن احوال قومه فلم يجب فامر النبي بقتله فقتل فوصلت الأخبار إلى الحال أن جيش المسلمين قادم وأن جاسوسه قد كتل فخاف المشركون وبدأوا يهربون وتفرقوا فهمنا قال خافوا خوفا شديدا وتفرق بعضهم ليسوا جميعا ثم تصرف الفريقان للقتال وقف فريق المسلمين أمام فريق المشركين فعرض النبي عليهم الإسلام قال لما لا تسلمون وتكونون إخوانا لنا ولا يقاتلوا بعضنا بعضا ولكنهم لم يقبلوا فتراموا بالنبل بدأوا يرمي بعضهم بعضا بالنبل من بعيد يرمون بالسهام مدة ثم هاجم المسلمون عليهم حمل رجل واحد حملوا عليهم يعني هجموا هجوما واحدا قويا فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا للهرب ما أعطوه فرصة ليهرب فقتلوا عشرة من المشركين وأمسكوا الباقي أسرهم واسروا النساء والذريه النساء والأطفال أيضا أخذنا في الاسر واستاقوا الإبل والشياه، وبدأ المسلمون يسوقون أمامهم الإبل والغنم الكثيره وكانت الإبل طيب ألفي بعيد ألف جمل هذا عدد كبير وكانت الشياه خمسة, خمسة آلة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مولاه شكران وجعل خادمه شكران هو المسؤول عن حساب هذه الغنان وجعل بريده مسؤولا عن الاسرى وكان بين نساء المشركين امرأته اسمها بره بنت الحارث هي بنت الحارث بن أبي ضلال سيد القوم أخذت بنته في هذه المعركة اسيره أخذت سبيا وقد أخذ من قومها مئة بنت أسرى أخذت مئة بنت أخريات من هؤلاء القوم أسرى ووزعت على المسلمين يعني وقسمت على أهل الجيش يعني فلان ياخذ امرأة من السبي وفلان يأخذ يحسب نصيبه فهمنا؟ فيأخذ من السبي أو يأخذ من الغنيمة ومثل هذا وهنا يظهر حسن السياسة ومنتهى الكلم يظهر هنا حسن السياسة ومنتهى الكلم فإن بني المصطلق من أعز العرب دارا فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء لهم منزلة ولهم كبر وأسلوا نسائهم بهذه الحال صعب جدا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاع أنفسهم اراد النبي أن لا يأسل نساء هؤلاء المشركين ولكن بأسلوب لطيف لأن المسلمين قد أفضوا هذه الغنائم. فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحريية من تلقاء أنفسهم يعني من جهة أنفسهم من جهتهم هم فتزوج النبي بجرة بنت الحارث التي سماها جويلية اسمها بجرة سماها النبي جويلية وتزوجها صلى الله عليه وسلم فلما تزوجها قال المسلمون أصهار رسول الله لا ينبغي أسرهم في أيدينا هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الآن في هذا الزواج هم أقاربهم وهم أصهارهم فلا يجوز لنا أن نبقيهم في أيدينا فمنوا عليهم بالأكد فكانوا يعتقون هؤلاء الأسرة فكانت جوائلية أيمن امرأة على قومها كانت جوائلية من أفضل النساء بالنسبة لقومها كما قالت عائشة رضي الله عنها وتسبب هذا الكرم العظيم وهذه المعاملة الجليلة أن أسلم بني المسترق عن بكرة أبيه وكان ذلك سببا لأن تسلم كل بني المسترق أسلم رجاله لما رأوا هذه معاملة الحسنة من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا للمسلمين بعد ذلك بعد أن كانوا عليهم يعني أصبحوا عونا للمسلمين وأصبحوا مساعدين لهم بعد أن كانوا عونا للمشركين على المسلمين وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان حدث هنا شيئان عجيبان في هذه الغزوه شيء نادر يعني شيء قليل الحصول لولا أن صاحبتهما لولا أن صاحبتهما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم لعادة بالتفريق على المسلمين حدث شيئان عجيبان في هذه الغزوة لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بحكمة مع هذين الأمرين لا تفرق المسلمون تفرقا شديدا بسببهما اولى هما أولى المشكلتين أن أجيرا لعمر ابن الخطاب لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اختصم مع حليف الخزرج فضرب الاجيل الحليف حتى سال دمه، فاستصرخ بقومه الخزرج، واستصرخ الأجيل بالمهاجرين فأقبل الظرع بين الفريقين وكادوا يقتتلون لولا أن خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما بال دعوة جاهليا، وهي ما يقال في الاستغاثه يا لفلان يا لفلان، ثم. أخبر النبي بالخبر وقال دعوا هذه الكلمة فإنها منطمة رجل أجير عند عمر رضي الله عنه رجل من المهاجرين ويعمل عند عمر بالأجرة يعني يعمل في مزرعته في عمله بالأجرة هذا الرجل بينما هم في طريق هذه الغزوة حدث خلاف بينه وبين واحد من الزجر أو واحد من حلفاء الخزرج فضرب المهاجري الخزرجي ضربهم فهمنا؟ حتى سال دمه فاستصرخ بقوم خزرج يا لقومي ساعدوني فهمنا؟ وهذا أسلوب العرب واستصرخ الأجيل بالمهاجرين وبدأ الأجيل ينادي المهاجرين وكادت الفتنة تحدث بين المسلمين بعضهم بعضا من المهاجرين ومن الأنصار فأقبل الذعر الذعر وأشد الخوف بين الفريقين وكادوا يقتلون لولا أن خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما باروا دعوة جاهلية ما هذه الدعوة الجاهلية أنت تدعو قومك وهو يدعو قومه للقتال هذا أسلوب جاهلية وهي ما يستغاثوا ما يقال في الاستغاثة يا لفلان يا لفلان وهكذا فهمنا. فأخبر النبي بالخبر وقال دعوا هذه الكلمة فإنها منتنة هذه كلمة قبيحة جدا يا لقوم فلان يا لقوم لا تدع قومك كن رجلا وتكلم بنفسك ولا تدع قومك, قومك إلى الجهاد ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم المضروب حتى أسقط حقا تكلم النبي مع ججل المضروب حتى قال سامحته عفوت عنه وبذلك سكنت الفتنة فلما بلغ عبد الله بن أبي هذا الخصام غضب وبهذا انتهت الفتنة فلما وصل الخبر إلى عبد الله بن أبي وهو زعيم الخزرج وهو رأس المنافقين لما وصله هذا الكلام غضب وكان عنده راته من الخزرج كان عنده جماعته من أهل الخزرج فقال لهم ما رأيتك اليوم مذلة أو قد فعلوها يعني ما رأيت ذلا مثل هذا اليوم هل فعلوها هل فعلوا هذا الأمر نافرون في ديارنا جاءوا ينافروننا يعني يفتخرون علينا في بلدنا والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول يعني كما قال رجل قديما في الأمثال العربية سم كلبك يأكلك إن حالنا معهم كما قال الناس في المثل العربي سم من كلبك يأكلك إذا أطعمت كلبك جيدا حتى صار سمينا يأتي اليوم الذي يأكلك فيه فقال إننا أطعمنا هؤلاء وآويناهم والآن هم يضربوننا ثم قال أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز من منها الأذل والله إذا رجعنا إلى المدينة فإن العزيز وهو يقصد نفسه سيخرج الذليل يقصد المؤمنين أنا صاحب العزة سأخرج المؤمنين من المدينة ثم التفت إلى من معه وقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم هو نظر إلى القوم معهم وقال هذا الذي فعلتم أنتم السبب أحللتموهم بلادكم أحللتموهم يعني أسكنتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم وتقاسمتم المال معهم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى ذلكم إلى غير ذلكم ثم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم غرضا للمنايا دون محمد فأيامتم أولادكم وقللتم, وقللتم وكثروا فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من عنده. هذا من كلامي هذا المنافق قال والله أنتم السبب أحللتموهم بأرضكم أنزلتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم قاسمتم النقود معهم فإن ولو أمسكتم عنهم ما بأيديكم يعني لو منعتموهم من النقود لتحولوا عنكم إلى غيركم لذهبوا إلى فريق آخر تحولوا إلى غير ذلكم ثم لم يرضوا بما فعلتم ثم هم بعد ذلك أنتم اسكنتموهم لم يقبلوا بهذا بل زادوا تمام؟ قال لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم غرضا للمناية دون محمد أنتم تجعلون أنفسكم أسبابا للموت تضرب من بعيد بدلا منه بدلا من النبي صلى الله عليه وسلم فأيمتم أولادكم؟ أيمتهم أي يعني جعلتم الأولاد يتامى. فهم؟ فأيتمتم عفنا أولادكم؟ أيتمتمهم يعني جعلتموهم يتامى. وقللتم نقص عددكم بسبب القتال. وكثروا فلا تنفقوا عليهم. هذه كانت نصيحته. هذه كانت نصيحته. لا تنفقوا عليهم. لا تعطوهم شيئا من أموالكم حتى ينفضوا يعني يتفرقوا من عنده وكان في مجلسه شاب حديث السن. كان في هذا المجلس شاب صغير صغير السن. ولكنه كان ماذا؟ كان ذكيا فاطنا واسمه زيد بناء الكمب فذهب وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر إن عبد الله ابن أبي يقول كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام تغير وجه النبي هذا كلام عجيب تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام لعلك غضبت عليه فقلت ما قلت لعله لعله سبك فغضبت فقلت هذا الكلام من عند نفسك فقال والله يا رسول الله لقد سمعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله أخطأ سمعك ربما أخطأت أذنك فلم تسمع جيدا فما فاستأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن أبي في قتل ابن أبي أو أن يأمر أحدا غيره بقتله قال يا رسول الله مرني أن أقتل عبد الله بن أبي فهو منافق أو مر أحدا من المسلمين ليس الواجب أن تأمرني أنا أو غيري ولكنه منافق فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا تفعل يا عمر ثم قال له كيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه نحن نعلم أنه منافق ولكن الآخرين لا يعلمون ذلك إذا أراد رجل أن يدخل في الإسلام فإن أهله يخوفونه يقولون محمد يقتل أصحابه فما باله بك؟ وهذا أسلوب هذا من الحكمة في الدعوة الرجل الذي يصيء إليه المسلمون لا يعرف العدو من المشركين لا يعرف هذا صوفي وهذا تبلغي وهذا إخواني هو لا يعرف هذا هو يعرف هؤلاء مسلمون فإذا وجد بين المسلمين قتال هو لا يفرق لا يقول هؤلاء سنة وهؤلاء شيعة هؤلاء كذا وهؤلاء كذا فهذا يحتاج إلى حكمة في الدعوة فهمنا قال كيف نفعل إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ثم ثم أدن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في وقت لم يكن يستحل فيه حين اشتد الحر طيب النبي صلى الله عليه وسلم وجد الكلام بدأ يزداد ووجد بعض الأنصار يغضبون ووجد المهاجرين يغضبون وكيف يقول عبد الله النوبين هذا الكلام القبيح فإن بدأوا يغضبون فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم عن ذلك فأمرهم بالرحيل هيا إلى إتمام السفر ولكن الوقت وقت الظهر والنبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت شده الحرارة ينزل بهم لكي يستريح الناس ولكن في هذا الامر في هذا الوقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل في وقت لم يكن يرتحل فيه حين اشتد الحر لماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شغل الناس عن التكلم في هذا الموضوع هو يريد ان يشغلهم عن هذا الكلام فلا يتكلمون فيه. فجاءه أصيد بن حضير وسأله عن سبب للتحالف في هذا الوقت. يا رسول الله لماذا نسافر في هذا الوقت والحرارة شديدة وأنت تعلم ذلك. فهمنا؟ فقال أو ما بلغك ما قال صاحبكم زعم أنه إن رجع إلى المدينة. لا يخرج جنا الأعز منها الأثل. هو زعم أننا إذا رجعنا إلى المدينة هو العزيز ونحن أذل. الله وسيخرجنا من المدينة. فقال له أسيد بن حضييف رضي الله عنه أنت والله يا رسول الله تخرجه إن شئت. هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم بالناس سيرا حثيثا. صار النبي سيرا مجتهدا حثيثا يعني مستمجا مجتهدا متواصلا حتى آذتهم الشمس استمر النبي صلى الله عليه وسلم بل وأسرع في مشيه حتى أتعادتهم الشمس ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نياما الناس تعبوا كثيرا في هذا السفر في وقت شدة الحرارة وزاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرهم ثم أمرهم النبي بعد ذلك بالنزول للإصراحة فلم يمس أحد الأجض حتى وقع نائما إذا نزل على الأجض مباشرة ينام من شدة التعب وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجال من الأنصار عبد الله بن أبي في أن يطلب من رسول صلى الله عليه وسلم الاستغفار فلوى رأسه استكبر بعض الناس تكلموا مع عبد الله بن أبي تكلم مع النبي وبين له رأيك فهو سيستغفر لك ولكنه مال برأسه متكبرا ولم يقبل لوى لو بمعنى حول وجهه وهنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سوره المنافقين التي فضحت عبد الله ابن أبي وأخواته هذه السوره بينت أحوال المنافقين المختلفة، وصدقت زيد بن علقمة، صدقت زيدا في ما أخبر به النبي، لأن زيدا هو الشاب الصغير الذي أخبر النبي، فالصورة تصدق كلامه، ولما بلغ ذلك عبد الله بن عبد الله بن أبي، لما وصل الخبر إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله الصغير، ذهب إلى النبي. واستأذنه في قتل أبي قال يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي فإن كنت تريد ذلك فمجني فأنا أقتلك لماذا يخاف رضي الله عنه أن يأمر النبي شخصا آخر بقتله أن يأمر عمر مثلا فيقتله عمر فلا يزال في قلب عبد الله الصغير شيء من عمر وهو مسلم معه فقال لما بلغ ذلك عبد الله بن عبد الله ابن ابي استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل ابيه حذرا من أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غيره فيكون, فيكون عنده من ذلك اضوان يعني لو امر النبي شخصا اخر بقتل ابيه سيكون في قلب عبد الله الصغير شيء وضغن يعني حقد حسد واحقد فأقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى أبيك. نحن نحسن إليه ما دام فينا، فأحسن إليه. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أبيه. فإما هذه الحادثة الأولى التي حدثت من العجائب في هذه الغزوة وهي أن عبد الله بن أبوي أراد أن يطرد المسلمين من المدينة. أما الحادثة الثانية فهي حادثة الإفك نقف بإذن الله تعالى عندها ونبدأ بها إن شاء الله تعالى في الدلش القريب جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.